وجوهم إلا من أمر بصلاة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بقضاء مربات الله فسوف نعطيه أجرا عظيما.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 119. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 110. لعنه الله 111. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولئؤذلَنهم ولئمن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأعْمَى ولأمرنهم فلا خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من للله فقد خطر خسران مبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور هؤلاء كم وَلَا جاءن ولم يجدون عنها محيصا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 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِن لَّتَائِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَتَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 سونهن ما كتب لهم اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنفقون والمستضعفين من الولدان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 وَإِنْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ لَيُغْنِكُمْ مِنْهُ شَتَّى وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا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 وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد تواب الدنيا فعند الله تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا عشرك عن عشرك يا فرطنادو وحنا كميدي هاي عشرة دي نور سعيدين قولنا سابسنا تفصير كقرآن الكريم Rokavilla vana ja aasiraka kaujo, rokakomenja ja kaujo, namatana ja jo, ajaa ta' buholi ja tavaria farbuka vana ja ajaa, kanamida min minna kamila, aasiraka na' kiko inkii ay nuqshabeen muraafiq maaynuu ciugnaa oo tuma tumnoobayiraa sidii siyaayeynu ku jirnay kulka kulan kii ay kulmeen imaan fiisaga walaalihiiyaa maaha khalwaab ay humaa ugu kalmeeyay lugu يا إلا يسقف كف سن اللجوه الشي إلا كل على قارب بنات، هذه داقلا أورورين أيو ما لا أورورين أيو، لا تقومون أو مدن الله سين أيو، وناع إلا يسقف على قارب باكلم بدنائي هاي، سدع على غير مضمّر كل ما, أما ما أنا، إلى رب وحده الله خير وأناكم مسونا شيء كثير إن بدن جذه من نجواهم دك كهدي دجا أذكر إنت دك جارو ربها ما العدل استعج أفض خير سوء وجه ما لاكن نورا يما ما علمه ما وعو قبتي ترى في عن ولا إلا مغلو سراب جهل وما ده أنا كولد فايدة يسني كلك وحلاقي من تجار لتي ما خير لهم تذكر انت شيء كلامه شكيه جفكو ابو ريه يقول ابو رمهي كو غاروا بعفك شويه معينا شويه يقول يا ابو غابور ما يشد كل ككلن لكل ما يدي سبدا بخير ما الا نجوان من فقود ما هاني امره اسكو فريقات كاي كودن بالصدقاتين دا والمسلم باهم با dadka go'moona dhibaato ayay taaynu garseenno nabad yahaanow ama aruuf kunaa gadi isgu faraayo sidana kaladiin lugu baranaayo xaq la isugu sheegaayo iyada nan nabad yahaanow ama islaahna heesisiin oo qoladaan ku deegaan oo hadashay waxay leeyihiin labaq qabiilo isgafsan labaqaran oo isgafsan shan labadan weelshiisina arinda adeecaas ku saabsan tahay nabadiy aanow wixii kasu hareeray khayr mal qaran waxay qoladii ku kulmeen sida tuuga ku badbaadina ammaaninkaad bari aku hagaagna ama subraaku khaldna si xaq u gal leexdo ku saabsana kulkan kulan la kulmay intii sadadan khayr malaha amma sadaxda la soo أي ربه لسبحانه ومن تدخى يفعل سماية ذلك كل أن كان يقدر اللقود حين ونأك الله يسوفر نسلك نبت اللقود نبتسين اللقود يجيسين هددك سماية نيسامين كدراء ابتقاء مرضات الله كلك هو سماين أيان إله خالي النماذي خالي النماذي خالي النماذي تأتنا أيتاي فسوف الدب دنب أي أن نوته أجل أبا الجد عظيمه وي هو الجنة وما فيها جندي يويه برواق الجد يدك صُجنا أيها اللّه يا بوهاي تكذب على أخي موضوع كلنا أما بس كالمسلم كخلافة أما كالمسلمين تي ودمره شرقي المسلمين تي كمدي عايز كميجاية حدنا خلافية لنقول لها هذا حق عشقو كرنايا الخاصنه هو ايكيري دبيستا ومنروحه يشاقق خلافة الرسول سده طعنيه ددكوده كسول كي با خلافن والعمره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب من هدي لييري تمي ارنت ايكوتين الى يومنا هذا قبل الرسول كخلافه في اوامره ونواهيه وهي رسول كمدعو فرعي ما أمرتكم من أمر فات منه ما استطعت وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أول ك رسول خدات منعك ملاع كي يشاقر خلافة أرسل شاسور خجار كم مرة كلمة سيد بن عبوي كتاعي شاسور كنا بنعبي مراي كل خدات ك رسول كخلافة أمرت مراي مرة نهين مرة من بعد ما مدرك هذا تبين أعدادي له يساق الهدى حنوكي وعد هذا هو يتبع رأى غير سبيل المؤمن، مؤمنين توددوا غير كثيرا سبيل المؤمنين الإسلام مسلمين توضدوا يمر الإسلام لماذا يذبوا جداري وإلهي لي سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا وحي دينة الإسلام أنا هينقفك الضونوي كما ياب غير لي لسلام ديننا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كل قل حكمكم المسلمين مسلمين تكلى احد اودوا المسلمين تمرت الكتاب والسنه كل احد فصول كان خلافه اسقوا علمي اولى ان جاء ليا كون له نولي وحنغول ليالينا او نديننا برب ما تولى وحول النغدي wada gacarje ay usnaayay isdaca iyo khilaaf kasunnaada uga maray ayan uga wariyeyna oo adduunka intu joogo la hanuunin maayo maral khasuu ku soconaaya النار meelayelaya qof nusli waxan galin doonaa yahanba naar tallaayira الأمور naar كل lagu tago وكل قدعة ضلالة وكل ضلالة فينا قرتي له ويديي يا ودبع في عنا رسولك وحويه هنقيا يا أصحابتي ودبع لما أنت هينو وحي حي أي أماته سنة ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق ومدع ذي وحيوك لتجد أنت سد حياته دباتا كوحوظه اتخلاف سن ولمن بقع قارا من هج قارا صعوته Sigarensu maamuzo, mitkeri jaka kumman, inta kalla alambalalbe kuusu vanjihin, uamida kumman uamide, bajella tiitta kunu alambahana, għaliehi, uas havilljon, marinkan manta, nidillahda laju, għaliehi, jajnta jrumaisen, uaddanan hajino, kulla diħajsa unba kumman, ما رجال كمان تجروا لهم أما فقه الله شيعه أما تصور الله شيعه أما عقيدة الله شيعه فقه المركي نرى نبيه مساتعيها محبليها محنفيها من مالكيها تصور ما قال شيعه ما قادريوها مساعيها من أصل بديها ما دردوها مركي عقيدة لا شيعه ما أشعريوها مما أتريوها كل ذلك الله بيقل وحاسودا بمجر وحما قلت إسلام ليلاذا جري الكتاب وصنع لبدانا جريتين هدو لمنعي لبده مقدر دارمي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا ألا هو كتاب الله وصنع لبدانا من ذنكتكي انت راستان اللومي ميتان حتى وحا استغناء مغضة كوكي جيردي رسولك سردواتي أصحابتن أول هو الشيء وكي أفاين نظريك عدود انت إن دينت بعباله أيو سيدان وقنحيي او يلي ترفت فيكم ما انت مسكتم به لم تضللوا بعد أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حداد اللبضان قبزتان يرقوا بشربان اهي وان لمانا اياه سيدى نبيا شهرا باودنتى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخودة، أفأيم تفهمنا الخالدون؟ وما محمد إلا رسول قد خرج من قبله الرسل، أفأيم أترى؟ أو قد سلم على أقابكم؟ إذا شرع في الدين كي يصارى ذملا من، لكن صوبنه وادنتى عليه سلامة وسلام وحونا دنتى بعد ما بلغ الرسالة. وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وضيّن الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتهوا اللقين من ربه فصلوات ربه وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومنحد حلوهم وصلك على طريقهم واقتفى أثرهم واحتجى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين نوليه ما توله وعصموه لنقضيه كعجاء وصماشدية مقحل بحال دينينا ونسله وحن قنيجونا جهنمان نارت اللي يلا وصاد جهنم ويعماتي مصيرا ما يلاوه هذا توقوح ما بلوه لا خير واناكو مصقنا في كثير انبادا قدهد من نجواهم فقدت كوفقايا إلا من نجوا من تدفقه بماهانه أما رئيس كفره فقه فقه كوتكي قارو كولاني بعين وحيس كفره بصداقة تاقب انت أو معروف ونائس الشيدي أو إسلاح هشيسين بين الناس ضدرع للهشيسي ومن روح يفعل سمعيان ذلك سدع ذا الريموت ابتغاء مرضات الله إلا أخذ ذي سراد فسوف دبدا بأيان نؤتيه عن سيدنا أجرا أبا القد عظيما وي ومن ذاتك يشعق خلافة الرسول صوبناها قفك خلافة كل ذات صوبناها خلافة وددي سينة دي دي وكل ما أتي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمة يدخلون الجنة إلى من قيل يا رسول الله ومن قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقدم وماذا إذا سيد يود أنت الجنة قال إذا منك ديدان اللوقت في الماء الجنة أسعبتوا غريب سدين وحين الله يأذن قفك مسلم شيئا قال أيها جنة ديدان قال دي يا رسول الله ومن أباه أوك جنة ديدان يهوكو صديا من أطاعني دخل الجنة قفك ولك يقول يا جنة عي ومن عصاني فقد أباه جنة ديدان دي ومن يشاقيق الرسول فسولك قفك قال كمنا من بعد ما مدفق ذلك تبين له الهدى هنوكي اوعى دادي او يتبع فاعه غير سبيل المؤمنين المؤمنين تودود وضمدان هاي واسلام لماذا رأى نوليه وحنق اقودي يالينا اقوبرنا المرينا ما تولى اولي النقضي وددان اوسميه اياما قرحان اولاد بحي ايامان هاشكال اودجيه ايامامو كانو وضو اسكال لافين اهواتو انت ملمه الدنيا كقولنا ليه هذا وسان الله أفالمارينا وأنسى له عنكلي تونا يحنا من النار تلاجراه وصاد يا حنا مواجه ماتي مصيرا من الله هذا يقمه تين إن الله لا يغفر أو يشرك به دميسولة يهلا بوغيب سمايا أنت كرو لن لن كبي شركنا ما الكبي إلى أي غي في مركز وح أما وح إلا حدود ونواله لا فعل قال تعالى إلا وحو يرين الله يبوين لا يغفر مرن مدافه أي شفاك إن وعلن ودهجيه بكب الله شركين الله سنفعي مدافة لماذا وحويا المشهد قل كاد إلهي يغيرك ودهجين عيزو إلا حوالي ماذا كراني حداد إلهي تقاني أكتس وحكو مشاكتان قول الله ثم ذرهم في قولهم يلحظوا أقول لا باكو عيتا وإلا أن يكون كيسا أخير مدلح الدكتان ألا أدفق الإلهي إذا سيسكوا غدافة يهداراً اعترافاً أدفق إلى ما تقانيب هذا المسرق إلى ما هل سألغ غدافة يغفر إنتا إن الله يبوين لا يغفر مدافة أن يسرك العبادي للوذا جئ به غير هو عن السقائي ويغفره ما دون ذلك شرك ورحي كسوهر الدنبية أيه دافا إذا نفتح ذا مو روحه دافا يا اللماؤ اللي منبوه دافا يا أو يشاو إنه دافا يساك رفوه قفك إساك إنه رفعه رفوه أيه دافا يا ومن روح سه يشرك بالله إلى غيرك محلو ذاجية فقد وحادبا والله إنه اللومي ضلالا بعذ النمو بعيدا أذي فضر جلعي وحلم ذا كان درم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار وحلم ذا ومن يشرك بالله فكأن ما خرم من السماء فتغطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح كل كان مشرك الجمال إذا قال محمد عليه الصلاة والسلام يوحى النبي الكوري إن فبي لي سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عمرك ولا تكونن من الخاسرين كل هذا تركي قشل أقوله مات إن ما يدعون قال ذو عابدي ما ينهل أنت مشركين دون من دونه بكسوك إلا إن dajibay abudan baddi qalla abuda ya wa'u wa marka aydu tilma mayjal ahnaanti quraash abudi jirtai magaxawen bay ilahay manak ba mid looren jiray wa ta utami la ta mid looren jiray na ila mid looren jiray kaza ba mid looren jiray alif taamithul kul kha وش كده تيجوا كله، شيل نبي جوزه واحترواه، أي واحد لو احترواه، كل كله واحد أبوه يجي واحد إنه عازر، أما اليوم، ما أنت عدادو تي ما تي، تريد الناقة حكومية، تريد الناقة، أيها حكومية، كوه ما أما ملوكهن نقدن، أما خواسهن نقدن، إياك ودقيق يبلشنا يحكمان، إياك أنا وياك الله حكومة، إياك الناقة إنه إذا لنا بالعان تيقضان بحكومان كلك الدنيا سيدي وبعض ضليمان فهوين بقى هكامية عن طريق غير مباشر أو مباشرة يولد انجليسك إيه انت الدولة أقول دعوي ربا بالعان هاي سيقوها وصيش ومذنبها مليكا مذنبها بريما منشتر حين دبع بشرك وبعض سيلك بعدي إسلام بحكومة شوان دعوي إلا الدلي كلك خصون كنوحو يري لا يفلح قوم ولو أمرهم امراء إلى هؤان قيادة جمته لجلين ناك رسول كما بيجين ولا النبي كما بيجين ولا إلى إمام نقطة مضنانا وعاء إلى هؤان كامري إلى أقلذو ذوجانو المهدؤ كله هذا حاقن وصدق له في قوله وقرن في بيوت كنا ولا تبرجين من أقربك قيم بلن ناجي النبي محمد عليه سلامة وسلام و ألف كلا هي أية اللقصة الجديدة و أصل اللقصة الدديدة ناقف نانا المجر و في بيوتكنا أقلنا دين جوغا ولا تبرجنا سوقها تمشليننا هذا أننا نتخين جم مرصدان و أي دنبيلان و الأوقات يماذا يقولون هؤلاء رققهم هيا اللوتنا أنا أقول ماشي و أتقي الباب كواليغفر هو مرك الدنيا بمطيوات الماندان شو جنود إله إن الله ما يدعون عابدين ما من دونه بكسر إلا ناسا هؤلاء عابدين وهيدعون ما يدعون عابدين ما وحوانك وهاوين كوا اللوبل عجيرا شيطان باكون عجيرا دوس هذا طوبا كذا هذا طوبا يسرع مكوا تزين الشيطان إن قبضه مع موسى لا يكسده الله النار له سفيره وزيره ديسيه برسب لقني له والتزيير والسيطان كل مربع الدنيا صلى الله عليه وسلم يقالوا هوا انكرك يكمي ديهن حقه ومحاله وطفيرك مانا انك إلا سواده قال للخبري حلوش اللوغة فريسه كلها اللوغة قرحيه الله اللي ايانا اللوغة مرتكب عايزة كبه اللوغة اثماره ومركب ننخضنا مره قبله اللي ياذا نبابه جمسي ضعيفة او إلا سيطانا سيطان بيعابو زيان دول مرحي شيدانكو مريض نفاق يحومو كو مرحي شيدانك أسأل عينه الله إلا رحمة ديسة كفوغاي قرتي رحمة ديسة لقفوغاي أيه إسنا ناركو ماراي إنه الدنيل إن تاذكرا خربه وهو قال شيدان وحو يري لا تخيذن ولأرانايا إلا هو حان يرانايا من عبادك الدومه هاك وحان كساميسانايا نصيبا قيب مفروض اللاجوي وإن بذا يعني لا تجايوا بعض النار باقيام اللويلة أبو البشر Adam عليه السلام قيامذا مركي لا تقو خذوا الله هذا لا من ذريتك تكا بعضنا Adam بالامر يا أخرج من ذريتك تيكا المهاجو حكزوا بإذها بعض النار قيبت النار تراي Adam وياه وما بعض النار يا ربي وقيبت النار حروته إذا كلاه ما قالوا ما من كل ألف 1999 كل كعكم كيمه قال بخول قال يا سباش النار تعال ما كان كونكي ميد با لا ريباي واكونو مكا روحك وتصناي ميد كاس انو نقض قف كوتسناي مالي نسمان معقوله ما يشهدي اللي قدروا قال لي يا زو بري نس ينس لا حتى كونكي بقل او اشرا كونكي بقول بان لا جمانا يا هدين لا يرى ان حكمت اكتب هم وياك وقش لكنكم باميت لا جناينا يا مثكينا ولا وذلك يوما يجعل الولدان نصيبا لفرجك رضنا ثانو إبليس وهو ديلى لا تاخذنا من عبادك نصيبا مفروضا غيب جوان إبليس غيبت هذا الشيء لي ولا بل واللمنا ولا أمني إنهم ويرجى الجلنا يا ولا موت ولا حساب ولا نف وسخيت مجد النار أو جري مجد أو حساب مجد أو لا يا هاي ولا أمرناهم أنا قافر أي إبليس وحيس ما حق فلا يبتكونا وحجج دونا Äsän an huoraan tajus, nafatun lauri elpädi, huoraan lahansiimi, kun nafki mäkin tulee alleilla, ilma tavoja, shetaka bur, alla juljelija nafki, a rasan tul tulen, alla juljelija, inussa ilmahan dimanin, osmalikumotikka absudu, huori sisasallei, arnuuhaallei, majjaanallahomin baheira, vo la saiva, hamin. ثمذ يبلل <تصفيق> غدره جني إيحراه لغور على سماه تاسي وحاله ولكن لم يمد حاله يا ليتهم إنت عندك ولا كذا ولا أمورنهم يجب فلا يغيرون وحاججان دون دورنا يا خلق الله أنك أبا سجدهم جانك ولا بلده حاججان حسبه كلما كان لغدر حرق كل كعب خرسانة جوعة، الكعب مع اللوحة إلى أن كفى خرابنا هميا، الكعب سبيلا يقول تلا كري، كريات أسعد، كل كينتي إلى السلوبه، إن الكين الله قرقرته، أو فناية وعلى سماية، دل ذي دل هي الذي الجلاليو، إيشي الذي دل الجلاءيو، جيرك أريد كينتي لا جعجعه، شميت اللوجو شو، كل كأريد كعب دومانة، كاميله دومانة، صاحفي شيء صمفر وكذلك يقولون دور دوريوت وكذلك يقولون نوزيوت وقلبس الليالة فريه يلوغيه يقعمه يسبدنا الوقات مرحي عشان بمين نوجه يدينا تميه سانا الليالة اديه سانا الليالة ولا امرنهم فلا يغيرنا خلق الله سيدو ايبا كتر قلي اسوح وابوري سيدا دعمت الله يقانتيك ايماني قلك فلا يغيرنا خلق الله حفيزة بدنا فرن شقالة بدنا غرن ركبا قفل بمشي تجي ولا إسرائيل نقف كده ماي سجعش نجيتي سني فنادا كاوية طلعوا لفناء فلا يغيرنا خالق الله خلق سعيد سبحانه ومن رحية خير الشيطان شيطان كياجى ولي المامول من دون الله بكسر فقدوا حذفا خسرت عذك سينوباي خسرانا تعبد مذينا أدوا يأدوا شيطان ويومنيهم وهو قالين أيها وحو الشيطان قاليني هو معينقن وما يعدهم شيطان شيطان يبوه ما يددك إلا غرورا باطل ماهانا واعكالي أولئك قوى شيطانك مامولي مأواهم حرمتوضا جهنمون ولا يجدون هلما يأت أنا جهنم حكذا وحسن مالئ وعررم إن الله يب لا يغفر مدعفو أن يشرك به إِنَّ غَيْرَ كَمِشْ مُحَلِّلٍ وَلَا هَادِيٍ وَيُغْفِرُ عُصْلَفَا مَا دُونَ ذَلِكَ شِرْكٌ وَحَكَا كَسُوكَيَا لِمَنْ بُدَافَا وَيَشَاؤُونَ فِي لَدُونُ وَمَنْ روح يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِلَّا غَيْرَ كَمِشْ وَلَا هَادِيٍ فَقَمَ لَكَ عَذْلٌ ظَالِمٌ مُبِينٌ تَعِيدُ أَغَكَفُ إِيَدْعُونَ مُشْرِكِينَ تَعْبُدُ الْمَعِيَنَ مِنْ دُونِهِ شيطان بهوان كهوان مريدا مرحا وفساد إيا النفاق إلى دركون مرحا شيطان كسر الله إلى رحمتي سكدر يجي أو وقار مركل الله رحمتي لا تخدنا كل ملعون لعون نقول ما يو وعلى عذاب إلى وداعا آخر وصدق الله في قوله إن شيطانا لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو عزة ليكونوا من أصحاب السعيه أترؤوا إلى الربا وقالوا شيطان يري لا تخذن وان يرانا يا من عبادك دماغا نصيبنا كي كيلنا يا قيد مفروضا أن يلاقي جوي ولا أضللنهم قيدينا ورمنا يا حقا كفوجينا يا ولا أمني أنهم هويدها أنكينا ولا أمرنهم وحى الربا فرا فلا يبتيكنا وح جاهدونا اذن الانعام حولها دغوهدا ولا مرنمهم يغي النفودي بان فرايا فليغيرن او اي بدل خلق الله اومستي يغه او ايبا اومي حق دينته ي حق دغنمده ي حق جيركوده بينتي ما دورين دونان كوكا زرب يري سبحانه ومن هو يتغير الشيطان شيطان كيجه وليا مامول من دون الله بكسوك فقد وحرنا خسران تعبك باي خسران تعبيد مضير اسكعد يعدهم شيطانك وحو يا بوها وحن جيلن باطل اددك ويونيهن ويمنيهن تريدني يا هو ايوكريا وما يعدهم الشيطان شيطانهم يبوها ددك الا غرورا فاضل مااله وعقله قلايق قواسي شيطان كدوف سدي ما هو همن كودا جهنم نار الليلاء ولا يجدون هاليمائيان أنه جهنم حق هذا محيصا المالي وعررة والذين آمنوا وعملوا صالحا أي قد يقيمك البنية الغرام كبرتين وعيائي الترغيب وتريد كل عدد الدرس بيائي نكمني آياتك إن صاغريني ترغيب سيدانك إيه التباكي عديسة إيه وركي سيالي جهنم إيه ماشي كل ماضان أولئك ما هو جهنم أيان سومر تكي حققات إيمان صحيح يا عمل صوبا صمينا وعلى الله تلقى لأرى والذي نددك عملوا حقر همي وعملوا عمل فري الصالحات عمال صوبا أداء الفرائض وحي واجبوا سيابسا لوقيتو وحي من يؤلقته أي عمل صالحة الليلة إلى أوحوه لسل ندخلهم كواس وحاقين دهنا جنات بريال أي تجري دراري من تأتيها هوستيلا الأنهار هو بيال حني بي خمراء خالدين وعقول رايان فيها كنذر جذ هذا أبدا ولي ودي الله وعدل الله الله يبغى يسوي حقا دبا صانوا إبا ورمي أو, او من خبا أصدق كرمشاكسن من الله إبا وين قيرا حا كل الذين اخيارته امنوا وحقروا وعملوا عمل الفله اصلحات اعمال صوبا سندخوهم عن دونا جنات بيريالى تجري الدراري من تحتها كنيه هذا جله وضهسوده النهار وبيان خارجين جكوا ورايا هيا جننه غدهه وعد الله يبي بويه ويا رندا حقا ميتسو قوم ومن صدقوا يا كرشكن من الله يبوين كيلن هذا ليس بأمانية لكن وكان لك أنه... أمبقى هذا أعلم أنك هايذن كافي عن نبي قيمة النبي قينيها كافي عن كتاب فينا كتاب قينيها كافي قد لمن تنبيين باسيك إشان بي الهدام إلي هرين هو أجرت لكن تفضيلك إياك خلاص فعنانت إلى حق إبال لك بحيا هرين يضمين منا وكما إيرنا ومع ذلك أول نبي قيّني يا كتاب قيّني ورجالي هادانا نبيك نعانا نبي قيّني كفالي بالان كتابك نعانا كتاب قيّني كفالي بالان مورك من أيه دوحياتين ليس بين الله ما هو هنا بومة محمد بن هكلي الإيمان والعمل الصالح أي الله ربه كل كذي واجي أي توردي انجيل جري وحر النقوف في عنايا يا واجبي والعمل الصالح قال تعالى الى وجه يليسربما في امانيكم انكم مسلمين تا ستكونون شيء يدين شيءنا قوم محمد باناي مسلم باناي ذلك في عنايا افكار قد للكتاب من روحي يعمل عمل فلا سوءا حمان أم أمة محمد هالنغضو أما أمة عيسى هالنغضو أم أمة موسى هالنغضو يجبه والله أبال مرنايا ولا يجبه لنا ما مايو له إسaga من دون الله أباكسوك وليا مامول ولا نصير قرقار ومن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماشا سوسوبا من ذكرين قفلابا أو أنصى مثل الزيقى وهو مرق عمرك صوبا سمعين مؤمن قف حق من يأي أذلك يهودا نغضو أما النساء نغضو أما أمات المحمدان نغضو إيمان صوبا إيه عمر صالحا قف كالبدا ليمات فأولئك الددك خيرك يتونى أصلك وديك صوت يدين أي يدخلون الجنة جنة قلائيا أولا يظلمون لد المنين نقيا وحير او اسبال عارده ومن هل كان لكن لو قديه دينها سيو كلفيه ومن حسن اداك في انها غرده دينها من من رو أسلم وجهه نفسي شيء إلا غاميه لله يضويني وهو يسغا ومحسن ضعر هو طبع الراعي ملة إبراهيم نبي ابراهيم دين في سي راعي حنيف يسوع النبي إبراهيم وعلى وحي قل له كلا واتخذ الله إبوع ويا شيء إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مثل قائل الذي سأبرح له والنبي إبراهيم محببي أب أيا بارك يوماها أو كشي ولله إبرك ليه ولا يعين الله حين ما في السماء إلا رجال جذوه حكوسا وأن أبا وما في الأرض رجال جذوه حكوسا وإبراهيم بك مديعي إب كليجي باي سكاله خلقا حق أبوس وعذيدا حق دونسي وملكا حق عنصو وإلما حق أوجان ورزقا حق عنصين وتدبيرا حق مامل كليجي باي وحلالا وأحلل ولا يشرك في حكمه عدا إق وحكمي سل ولديعي اللاماركو وكان الله أبوه وعه ولم يزل حدا وس وليك زولي أؤي هاي محباً الله كوبا بكل شيء وأحلال كلامانتي علم الأوان لأجاده هي وقدرة أوظغمة قوريو أي الله بذوقكوا لا ليس عاركمآ بأمانيكم سأكون يديلا إنسانا لك مسلمين تأمين وحماة ولا أمانية للكتاب كتاب كتب كيس يهودي النصر سيكوهون أيانا أرنتوا ما أمن روحي قردو ضنابه ولا يعمل سماية سوءا همان يجوال لأبال مرناية بيهم هموه سماية هي لغوة أبال مرناية ولا يجد من هل دونه له إساقا من دون الله إباكاسوك وليا معمولة ولا نصيرا غرقالة ومن روحا يعمل سماية من الصالحات أعماشا سوبان من ذكر المدلاغة أو من ثالث وهو مركو سماية مؤمن من حقهم يجد أولئك قوة يدخلون وحي قريدونا الجنة جميل قريدونا ولا يظلمون لنا الظلم ما ينقيرا تلك اللفصة بمرتكوية القادرة نقير إن لأك وأمدن بأيان قلبسا أولو كرديا أن أجل إلهايان أولاك نحا مدن مجي ريسو ومن أحسن ياسي كوان أكبدا دينا دينا هان ممن يأو كوان أكبدا أصلا ما هو وجهه نفتي سئولي بي إله إباوين وهو إساق ومحصير ملك الإسدي بي حدناه تعادهاي مخلص لله عز وجل واتباع الراعي بالله إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسا دي حنيفا إساقه النبي إبراهيم كاللحظة ورحي الدين كشيقة إذا الكي هنا اللحظة الدين تحقا واتخذ الله إباوحه يا شي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مذيك الكعال الذي سوء برح الله دهي ولله إبكالي جيباله ما في سماوه وعقونه إليه القدود قسوهن وما في الأرض إليه القدود واقسوهن وكان الله إبوحه أحادي ولم يزل حدا أنه سنكسرين إياهي تبنوه وهانا إياه محيطا على كوبة بكل شيء وعلى عركة إذينك علما وقدرة أود أيون لبدا بكوبة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قضى حاض بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويسفتونك وعبطي وحسك ويدين تحقي هوانك ما لهن وما عليهم هوانك وحيحق ليهن وأما دحال أما مهارة ليصد الله ما مولي لها سورة أول كذنواتين وقصة مرني سورة نصورة النساء وصله مرعافي بحلقه إيه دقاله إيه دورده أيها وحول بلصوشي حديث أشي دمان ويدين هل كان اللغوط يذكره آله تعالى خذوه ويستفتونك أيها الرسول الكريم تدكو وليو حيكا جواب ويدين ايان. في النساء في شأن النساء نهجاها أرنته شو عليه كسابسنا أيها ولي دمان ما لهن إيهما من ناحية المهر والنفقة والإرث وما عليهن كركوضا معاها وحق لوغولا إياه شاشي ودمان هو يقول واحد قطر هذا ذلك السؤال هو أنك صحب الله يفتيكم الله يبوين أي يفتيكم إذين جوابا إياه فيهن ناذا هارمهوضا سلائبا لوغو جوابا إياه قرنبو شود الدين إياه وما ضا إذين جوابا إياه يطلع لآخرين دونو عليكم كركينا في الكتاب القرآنك في يتامى النساء هو أنك قوضة أغوماها إن أدركا قبلوه كاللنتي أذيقني أدو والي تاي أغوماها أذنى قرسا كارتو وأنك أخوكا بنايا سيدي لها التي أغوماها أيضا لا تؤتون هن حداد قرستان أيضا سينين ما كتب وحي الله قري لهن إياها ومهرة أما دحالة أي دنسيني من أن عليه باللوجوينا يا أن عقدي للمريني أو وترغبون ان زن أن تنكحونا إلى تجرسنا وهذا ينجرح بدني أنا ينحول رعين قرصا ميسان كل خمنا حق مرينا عيسان والمصطفين كوي يري رأي يبونا واللين جوابا يا من البلدان عرورته وعلين فرايا وأن تقوم هنا يجوت أجدان بلي أتام أقومته بالقصة عادل نمو بعندوا غات وما تفعلوا به أصلا ما يسأنه من خير وناقة فين الله يبوين كان وح نقضي وما زاله وسنكن زول به وحصلا مايسان عليهم اللو أقام بدن أو عليه وينكاب المرين حبي وين مرأة قهوان أفضني غذي من كي يحوج أنك جعسنا يبي أركتي كل قالوا <تصفيق> انت لك لا تقلها اما حمالك تقملها من اي حوالي يزل التنازل سميزه ويضا بعده هذه لباتن سنلقبه تضن عرورا لك للي وذكي او يربح يريهي لقال اي اي اي اي فوق داماها مصلحين لك سيطرة خيرك ان لا ردافه ولك جوغاية نكاح يهجره حقوقنا نقولها نواكا عفيا هذا الشرعه دك مغفته قال تعالى إلا وحير وإن مراثل قفوان دي خاف الأبسط من بعضها من بعض لها منك قبل وحي وعبستي نسوزا عن قل كاجد إسرودا فلفسن ونوكا نعساني وما ركأت أجاي أركتي أومسى إيرادا أفكار وصلي فلا جناح دنبي عليهما رضوا ذكرك ولا ما أي يصلع أرنتايني كاجيا بينهما بعضوا سلحا هشيث والسلحين هشييا أيها خير كفعا من الفراق والتمهدي على الخصوم إلا يتكفروا واغتقال وإلا بواهي الإياغوا أي سفران إياهي العراضي النعي دعوة كتاقنادا أكفعا هشيث نايدكتان وأوحضيرت وحالة هربكي على أنفسه النففيال أسلح بخين نمو ونكت مؤقرة مصروف إياها بانكي إن يترى ذواء فيه إن كنا موغرة إنه النفس سسامحه أو قفكاً واقع يري سو جرى هو هذا هو إن تحسنوا حدال هناك فشان وتتقوا إعباك بغلان حق إلى لسان فإن الله إعبا كان هو هذا وما زالوا سن كان الظلم بما تعملوا نواح السماين إيسان خبيراً حقوقاً ولن تستطيعوا مكرتان أن تعدلوا إن أتقر سورتان فإن النساء هوا ينحضوا هذا برئ يدوني إيه بريض وغيبين كارتا لكن كالك على قلبها إيه جمع قلما الله هذا المغيبين كارتا ولو حرستم أتبدداش فلا تميلوا إنا وحي إلا هنان كريم أي إله اللوغع فيهي والرقية لنته اللوغع فيهي فلا تميلوها إلننا كل الميلي إلى شكل جيد اذكا تختم قلت يا امركه اللوغو جاعساني كلمه علقتي في يدو الجيشنا وناق لقبوله نقاليسنا ما نافرا ولا شكانسنا ما بيننا واكحين يحيى معاملنا ما هيت تو جنسي ياسلي يلي وين تصلحو حتى حقوقنا كان دخايسا وانا جيسان وتتقوا اي بوينه كبغدان فإنا الله إله كان وحن له ومازال وشكن زولين غفور لهؤلاء الذين يثابين ذلك غففك اي غلان كتوبدكنا رحيمون حريص بدن بالمؤمنين ذكر را مصلحه دي لغاري ويو ما بنوك راتجان الله او جوغا سفر واقا لا بس خفت يديك يغني الله الله يغنينا كل مثل كل والد كاملا من ساعته الى دغري سبدتي أي أكهد من أياه وتنوى الأرواس أياه كنا ناقبل هلايا وكان الله يضعون نغضي وما زاله سنكان أزول واسعا الذي يخضي سيافق نجيسو بلارا ياه حكيما ما أمله أن أكزم فيما دبره لخلقه سيدؤونك سأماموسي ألكو أن أقبله ويصفتونك أيها الرسول الكريم ومدوا أكاد جواب ضربا في النساء ناقا عارفين طوضا يقول وحاطر هذا الله إبوّينا يفتيكم إذين جوابا إياه فيهنّا هو إنكارين تودا وما قرآن دين جوابا إياه يطلع اللّه أغندهنه عليكم كركينا في الكتاب القرآن القديس في يتامى النساء ناقاها قوضا أقومها قواصة رب إذين كجوابا إياه إنه حق مرسان وإذاً كنت تعدينين ووحد الله إفقاء لا شيء إلا ليه اللّه تي أقومها إذاً لا تؤتينا هم السينين ما كتبوه حقه بلوغة فري او مهره اما بحاله لفن ايها وترغبون ادنى الناعيسين ان تنكحوهن من القوشتان ايدان ربين والمستلعفين تتكاد للحسان ايسان اي عرورتي يا اغونتا ايها وانكا ان تبال لا اذن كرهض لا ايا من الولدان عرورة وان تقوموا الاشتاكتان بايد فرا ايا الي اتاما اغونتا القسطة عادل نيمو وما تفعلوا واحد فشان ومن خير وناغا فإن الله إبوين كان وحونا ذي بيكات فشان عليما الله أقوم بدا وإن الله قفوا وينها دي خافت عبساته من بعدها أن نشوزا عن غلطاك دي أغبغضه أو إذا العالم يتشعو دان أغبحي فلا جناح الدنبي عليهما لبدا إسخرة كوركو دماها أن يصلح إن إسافقرتان بينهما بعض هذا سلح الإسافقرت والسلح حسين وحول وجهي يا خير قفعا من الطلاق ليشروا وتنادي على البعض اللي جت لكن طبيعة البشر كقفنا تنازل ما غلا أخضره وحلا هرديجى الأنفسه نففيا لو حذريجى عشوه بخيلمو أقف كذو مرة حق يدايني كتكتب ما غلا نكونا تنازل ما غلا كل ده الله بده قفنا من الدباعين ويتفرك أضائمني وإنتم حسينو حداد رجيتهين حداد ونالفشان حقينا كدف عداد قفك اندقال كان وتتقو ان وتتق لك البغدان او وعى الليلين فلا ييشان فإن الله يبوينا كان وعوه هذه خبيرا حققال لما تعملوا فعل الله وعى ثمين ايسان ولن تصدقوا مكرتان ان تعدلوا انتقر صورتان اين النساء هوين بعضوضة ولو عرزتم نتبدلاشن لكن فلا تمينوا حايلانينا وقف قبو مهرسا اضعوا كل الميلي الى شكل الى وفتذروها وفي اللقاء اشياد كتكتان كالمعلقاتي قيزئر فبارتا مهرسا اعداده جوكتا انوالي لقوري جايد اما عركو مغان فسا معلقا لقيرا الاخينيتي بايستا اعداده بيلا جوكتا قف مركاز فران وعلى قور سلا ماها قف لقضو قوري جوكتا وعلى دفايان يعني سبع الليال فتدروها الكتكتان كالمعلاقة يزح الأوكال وإن تصل للحوم حداد وحوانا جيسان وتتقو إبا كبغدان فإن الله إبا كان وحوه هذا ومازال زال وسن كان زوني وفورا الله أدافذ بلا للتعاربين يالك الدنبيال كي كلان كالتوبات كينا فهيما نحرس بلا بالمؤمنين إنت الرميسي الرحضي أي أن نحرس بلا ياهي حد إلا بد وقف بدنا تبعي وايو سلوحي جسن اللقاي وايو وي يتفرقا حد إلا بد يسغف تيكالاتاقان يغني الله الله هدمية كل المدل أركب من صعاته الذي يغدس كهدمية وكان الله إبوح النغضي وما زال وسنكن الزور هو لقيهانايا واسعا اللقاء المجيس يغدس اللقاء حكيما نعمل وناكسن امورتي بعدن شنو ادوني ثوما ولله ما في السماوات ولله اي بكليي ما في السماوات الى اليقدودو waxaa kusuganay nafley yagayba و ما في الأرض لو اليقدودو waxaa kusugan انتو الله كليي مالها خلقا ابورس و ملكا هانزه وتصرفا مامور و تدبيرا لازم انتو اسغوله وقلقت وَشَيْنَ إِلَى نُفَرْنَي الَّذِينَ دُطّ قُطُّ الْكِتَابَ كِتَابَ نَزَّلْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كا الله يَا وَيَاكُمْ إِذِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ تَوْمَةُ مُعَامَلَةٍ كِدِيجَيْن وَعَنُفَرْنَي أَنِ تَقُولُوا إِلَٰهِي بْنُ أُورْتَيْ كَعَبْسَدَ أَوْ حِزِينٌ فَرَيَا فَرْمَا وَحِزِينٌ إبوه لعيه ما في سموات إلية الجدار واقوسا وما في الأرض إلية الجدار وكان الله إبوه نهضي غنيا الله حضانا حميدا للمعزية ولله يبكي لجيبه ما في سموات إلية الجدار واقوسا وما في الأرض إلية الجدار واقوسا الله بالله إله باكوفا وقيل إله ذو مديس إلاريا إيا شاء سيد الله ينورمار معرك إيا شاء هدي إبادون يذهبكم وإذنباد إليه أيها الناس تضو إذيك ويأتي وحوة إبلا إيمان لآخرين وكان الله إبا وحو على ذلك إذنك باب إنتينا إيا دادك لكي نداد قد رو. من روح كان يريد مكرا فواب الدنيا فالدنيا أبالك أتقف كرخضة يقول الدنيا في هذه الأيام إلا أن الدنيا كلي أتكبر يا فعند الله عباتي وحيال هو أبو الدنيا والآخرة أما الله بدي فالك أبريض الدنيا محلوك وكان الله يباوخ النغضي وما ذلك إنه يهين أوسا كالزول سميعا الله مغلط بضان وحلو أحد لإبانك أي أم مغلط بضان ياهي بصيرا الذي جاء له ما يفعل أدينه على جسده دمانته وما يخفي في صدور لا بياله المقرئ أي أنت ما رد أجد له ولله يذكرني عليه ما في السماوات رجال الجدار وحقوسا وما في الأرض رجال الجدار وحقوسا ولقد وحلفا وصينا إن نفرني الذين ذاتك وطول كتاب خر كتاب لوثي من قبلكم فين كورت يهودية نصر يا وحي كتاب الله سيج يا وئي ياكم الذين كانوا متى محمدا كا بدني وحم إذ فرني أن تغول الله الله إنك عبشتان وإن تكفروا هذا اللب إنسان وقال ودان فإن ليلة الله ولا يحيى ما في سمواته غير الجدار وح كسوان أونا وما في الأرض ما غير الجدار وح كسوان وكان الله يبويه نظي أما الله او اونกี سو دم با کو دانا کیسغالو با هاي جاي اما ايسبا قصتو كن لاو في قولي يا يوحناسو انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الامن وكان الله يبوخ نخداي غنيان الله خدانا حميدن لماديو ولله يبكر ما في السماوات وما في يسوى إلى اللي عضوه ماذا إن يشاهدوا إيبادونه يذبكم وإذ انتبهنا يا إيه أيها الناس ضوه دمانتا ويأتي إيباوه اللي منايا بآخرين ضدك لك وكان الله إيباوه النوبي وما زاله سنك نزورين على ذلك إذنك بعد إنتينا إي أمدك لبالله دادا لفضا وقرك هذا قديرا الله كره أوعق تنوعه إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون من رؤقان هذه يريد مذره فهو الدنيا الدنيا أبالكت فعند الله إبا اكتوا أتال فهو الدنيا والآخرة الأخيرة أي أن الله وديب أكتال أي محمد أنك لي الله أغبري أياه وأن الله وديبا فكان الله إباوه النغضي سميعا أن لأم غريب بذن وعلو هذا لدمانتي بصيرا على أركاية بما يفعل حِلَ سَمَّيَا إِلَيْكِ وَاللَّهُ أَعْلَى